ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ألا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائا إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتوحّر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا في أبهم واستغشوا في أبهم وأصروا واستكبروا استكبرا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 قال المحور بإنهم عصرني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تدرم آلهتكم ولا تدرم والدرم ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزيد إبرانين إلا غلانا مما خطيئ آثيم أغرقوا ودخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصار وقالوا رب لا تذر على العرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يظلوا ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمسلم ولا تجد الظالمين إلا تبارى. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك ياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغروب عليهم ولا الضال حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت ما لن نبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعلنه عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح من العقبة وما أدراك من العقبة فاكف رقبة أو إضعان في يوم ذي مسغبة